A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا al بهذا البلد La بهذا البلد balad balad لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فَنَطَاحَ مَلْعَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَبَه فَذِكْرُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا دَامَ قُرْبَهُ أَوْ مِسْكِينًا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 وعليهم نار مؤصدة